Ağzuz belli Allahı, min al-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yasalonak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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما, كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إف تستغيثوا لربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أنني مددكم بألف من الملائكة مودفين وما جعله الله إلا مشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويلزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة مَعَكُمْ معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا, واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله، فإن الله شديد العقاب. ذَلِكُمْ فذوقه وأن للكافرين عذاب نار. يا أيها الذين آمنوا. وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء وَمَن يُولِيهِمْ يُومَئذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيزًا أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَى بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 واتقوا فِتْنَةَ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أي يتحطفك من الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون أماناتكم. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده وأن الله عنده أجور عظيم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 وَإِذَا يَمْكُرُونَ مَكْرُهُمْ بِاللَّهِ فَكُبِّرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم الله وما انزل على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى, ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيراً لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله حسبن إنه عليم بذات الصدور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 <تصفيق> إِنِّي أَرَى <تصفيق> إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ <تصفيق> إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون شيئا في سبيل الله وفِي لِيَقُم وَأَن تُمْلَأَ تُظْلَمُ وإن جَنَحَ لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ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 بأن لهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا, إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله